عَنْهَا مَن لَا يُؤمِنُ بِهَا مَن لَا يؤمن بِهَا وَاتَّبَعَهَا وَأُفَتِّرْ دَهْ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى طَالَهِ عَصَائِيَ تَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَأُوشِفْ بَعْضَ تجاهل اولى واضمم يدك يا جناحك تخرج بيضا غير سوء آية أخرى. لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري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 شيء خلقه ثم هدى قال فما بال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 موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا, وبينك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وعين يحشر الناس ضحا فتولى فرعا مع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكن بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امره بينهم واسر النجوى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 وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما انت تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم, يخيل إليه من سحرهم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعنا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا هُونًا وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْقَطْعًا أَيْدِيَكُمْ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 الدنيا إن من نبي ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الصالحات فاولائك فاولائك لهم الدرجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء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 ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوان وانني لغفار وظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطى عليكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم غضب أي يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لَهُ لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون أن لا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم اؤمنون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم طلوا ألا, تتبعن ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أمري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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة, من أثر الرسول فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساء وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا ثُمَّ لَنَسْفُنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَسَفًا إِنَّمَا ووسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد مِنْ من لدنا ذكرا من أعرض عَنْهُ عنه يَحْمِلُ يحمل يوم وَزْرًا وزرا خالدين فيه من مجرمين يومئذ زرفا، بينهم إلا بثم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل نصفها ربي نسفا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 فلا يخاف ضِمَّ وَلا ضَمَّ، وَكَذَلِكَ زَلَّهُ قُرْعَةً عربيا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمسي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوز وسئل إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا فإذا تبا فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ان مني هدى فمن اتبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن شان الثاني وقد كنت بصيرا قال ذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يئن بايات ربه ولعذ أَشْتَذُوا أَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيُلِنُهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَافٌ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 ك ترضى ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواج منهم, منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى